لا اله الا آل الله القرءان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن لقد سمع الله قولا الذين طالوا لقد الله قولا الله فضيع ونحن أغنيا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت Da-da-da. now ah. إياك نعبد وإياك نستعين وإليك نسعى ونحيد نرجو رحمتك إن عذابك اللهم انت ربنا لا اله ونحن على وعدك مع عهدك لا من جاء ولا من جاء لدانك إلا إليك اللهم يا رب العالمين يا خير